بسم الله الرحمن الرحيم والزاريات ذروى فالقاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لوا والسماء ذات الحبك إنكم لفي قوم مختلف يؤفك عنه من أفك قتل الخراطون الذين هم في غرة ساهون يسألون أيان يوم الدين يومهم على النار يحسنون لوقت لكم هذا الذي كنتم به تستعجلون إن المستقين في جنات وعر أخذين ما فَأَنِي لَمِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَعْفِرُونَ وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إِنَّهُ لحق مثل ما أنكم تنطقون هل ألأك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فرى إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال الا تأكلون فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشره بغلال عديم فأقبلت ماءته في صرة فصكت وجاء وقالت عجل العقيم قالوا قالوا وَإِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ قَالُوا فَمَا قَطُبَكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ قَالُوا إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمٍ مُجْرِمِينَ لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِيلٍ مُّسَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ لِلْمُسْرِفِينَ فَأَعْطَاهَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا أَغَيْرَ بَيْتٍ من الْمُسْلِمِينَ وَتَرَكْنَا بِهَا آيَةً لِّلَّذِينَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ الْأَلِيمَ وفي مساء إذ فأتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون فأرخذناه وجهده فنبذناهم في اليم وهو منين وفي عاد إذ أرسلنا عليهم ما, ما تذر من شيء, من شيء أتت عليهم إلا جعلتهم كرمين وفي ذمودئين لهم تمسعوا حساقين فعثوا عن أمر ربهم فعقدتهم الصاعقة وهم ينظرون فما, فما من وما كانوا منتصرين وقوم نوف من, من قبل إنهم كانوا قوم منفاسفين والسماء بليناها بأيد وإنا لهم سعون والأرض فرشنا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 كذلك ما أثى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواقوا به بل هم قوم طارون فتول عنهم فما أن بملوم وذكر فإن إن الذكرى تنفع وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله خذ القوة لمسين فإن الذين ظلوا مذنوبين مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون فويل من الذين تفرون